فبلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصاً آخر كي أتفخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر جمالة اتقبله الناس لست اقلدهم الا بما يرضيني كي ارضيني ساكون انا مثلي تماما هذا انا فقناع Peace mm -hmm.